بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه وسلم اما بعد في, رحمه الله في, المسيح المسيح بكثير في تفسير الشيخ عبد الرحمن العرقه بكثير الكريم الرحمن في الله إن الذين يتمون بأى الأنزلتها من فكناك والغدأ ومن بعد ما بيناه للسرعة في القناة الله ويتعلمون الذين تابوا أصفحوا وبيتهم فأولاك أسوقوا عميهم وأنت أولهم إن الذين كفروا الله إِنَّا لَلَا يُقَصَّفُ <تصفيق> عَنْهُمُ الْعَذَابُ هذه الآيات، وإن كانت نازلهم في الآية الكتاب وما كده من المسجد الرسول الله عليه وما كده فإن على الوقت كل من الضغطة بالإثنان نأذى الضاء من المنجلات الضالة على الحق والمضبطات لهم فالقدم هو الخط الذي تحصل به فلا زي <تصفيق> خبر هذه هذه الآية تقع على أي قاعدة ترخيصية هذه الآية وإن كانت تنزيلة في أهل الكتاب وما كتب القرآن سلّي سقاطه فنحتماً هي فتبقى أي قاعدة ترخيصية نعم على عبر خبر علماء خاضعين بالخصوص إيه المعان أو الأسباب نعم يعني لا كل اسم كثمان العلم لمن علمه فكتمه مع الحاجة اليه ان هذا الاسم وان هذا الحكم يكون خاصا به الكتاب فقط وانما هو لكل احد علم علما ثم كتمه لأن الله سبحانه حينما يذم اهل الكتاب على هذا الامر فلان صفة مذمومه سواء في اهل الكتاب او في غير اهل الكتاب يعني لبيان من التصابق ذلك السبب معك الذي تحصل في الملايس والصغار المستقيم ونتبين به طريق أدى العائد الله أقدر ليسلق على الأسراني بان يبينه للناس إذا أدن الله به عليهم الكتابي ولا يبصموك فمن النبذ ذلك وجمع بين المسجدين كذب أن الله ويغش العزال الثاني فأولا إذا الله ويبعثوا ويسؤولوا عن القربي وأحمده نعم ويبعثوا المساعدون وهم جميعهم صريحة لفضلوا عزهم ويبعثوا من جميع في وإذا عزيز من أحمد الله فجوزهم من عملية أنت معذب الناس الخير وصلي الله عليه وملائكته حتى شعودة في جو الماء الله أكبر نعم. لتاني لنفرح بالفكر ونسواه أدانين من رحمة الله فالوزيع نعم. جلس عمله نعم ليس العودة في هذه الجزاء الاحساني إلا فلا فالذي ذلك فالجزاء من جلس ولا والذي يكتب العلم على الناس هذا اكتب من لانه بالعلم يحيا ويستقيم حال الناس فإذا كتب العلم فسد الناس ما عرف الناس الحلال ولا الحرام ولا الثواب ولا الخطا ولا الهدى ولا الضلال وبالتالي سينتشر الفساد في الكون وبين الناس نعم الكثمان أن يقتم حقنا حكة الناس إليه وهذا يتنافى مع نعمه الله عليه بالعلم الذي ينعم الله عليك بالعلم لا بد أن ينصره بين الناس وان يبينه للناس وأن للناس وقد أخذ الله النتاق على الذين اوتوا الكتاب لا يبينونه للناس ولا يفتمونه فإذا فعل ذلك وكتم علما ألجمع الله بالجبل من النار يوم القيامه هذه مصيبة فإذا انضاف إليها يعني مع الكثماني إذا انضاف إليها التحريب كانت مصيبة وهذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب يختمون ما أنزل الله من البينات والهدى ثم يلبسون الحق بالباطل ويزينون الباطل للناس إذا جمعوا بين جريمتين الاولى الافتراء والثانيه التلبيه هذه مشكلة دي مشكله كبيره جدا جدا فيزهرون للناس الباطل على انه شرع الله تبارك وتعالى ويظهرون شرع الله على انه باطل هو دائر باطل والذي لا يندثر زي يجي مثلا في أي أمر من الأمور يعني يسمى الربا ده مثلا مصطحة اقتصادية ويمتعش الاقتصاد وي وي وي كتم تحريم في القرآن والمراد منه ثم بعد ذلك لبس على الناس فجعل المحرم هذا مرغبا فيه جعل المحرم هو الربا الذي مبرره لله سبحانه وتعالى ورسوله جعله ايه جعله مرغبا فيه بأن الاقتصاد يتحسن بهذا ولا يستقيم حال ناس إلا بهذا وإلى آخره وثم يضيح إلى ذلك أيضا التحديد من من يقول بتحريمي مثلا في هذه الصور ويقول هؤلاء لا يعرفون شيئا هؤلاء لم يدرسوا العلم الشرعي هؤلاء لم يدرسوا الشريعا هؤلاء, هؤلاء هؤلاء يبقى جمع بين جرائم شكل جمع بين جرائم شكل زي ما يسأل عن الجنان كذلك فيكتم النصوص والأقوال الدالة على التحريم ثم مع ذلك يضيف إلى هذا بأن هذا الغناء قد يريحه وقد يكون مع علاج لمن مثلا عندهم أرق لمن عندهم كذا لمن عندهم توتر فلو أنه سمع غناء بريئا غناء هادئا غناء ليس فيه فحش ولا فجور فليس هذا الأحرار هكذا يقول يبقى الجمع بين الفتنان والتلبيس وهذا اشد ما يكون من يعني إجرام يكون عليه من ينتسب إلى العلم إنه يجمع بين الكتمان وبين وبين التلبيس على الناس ولهذا قال سبحانه اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائيون كل أحد يلعن هؤلاء وهذا فيه لعن النوع يعني إلى من فعله و اقتصف بهذا الوصف فإنه يلعن هل يلعن بعينه أو بالنوع نقول من كتب الحق ولبس على الناس هذا ملعوب ألا لعنت الله على من كتب الحق عن الناس ولبس عليه لعنت الله عليه لكن لو أن فلانا فعل شيئا من ذلك هل يجوز أن لعنه بعين؟ بعينه هل يجوز أن لعنه بعينه لعن معين هذه مسألة غير لعن النوع اللعن بالنوع هذا معروف جائز سواء كان للكافر أو كان للمسلم حتى الذي يأتي بعض المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المموسة والمتمنسة والوشمة والمستوشمة والوصلة والمستوصلة ده لعن لانواع من المعاصي لعن الله آكل الربا وموكله وإكياتبه وشاهديه لكن لو وحد يكذر بالربا أو امرأة متبرجة عندها من هل صحيح لكن قبيله الشابه يقول لها نعمه الله عليك يا فاطمه نعمه الله عليك يا زينب نعمه الله عليك النبي صلى الله عليه وسلم لعلك هل يصح هذا الجواب لا عند اهل السنه لا لا, لا يلعن المعين زي يدعم لكن نحذر نقول لزينب اتقي الله تبارك وتعالى واحفظ هذا التبرج فان النبي صلى الله عليه وسلم لا عن النامطه والمتنمطه والواشمه والمستوشمه وغير ذلك لكن لعن المعين المسلم الصواب انه لا يجوز وان كان قول بعض هذا العلم بجواز لعن المعين المسلم الى لعن الحادث واستدلوا على ذلك بعض الادله لكن الصواب الذي عليه الجماهير هذا العلمي ان المسلم لا يلعب بعلمه واما الكافر فقد اختلف العلماء فيه أيضا هل يلعن بعينه أم لا وايضا الصواب لدعني وأرض علمي ان الكافر لا يلعن بعينه لا يلعن بعينه فالوحي يقول كافر خراب كافر لما لا يلعن نقول لان المعنى معناه طرد من رحمه الله سبحانه وتعالى وكانك تقول اللهم لا تتحمل ولا توفق فسد عليه الباب وقد يتوب الله عليه ولهذا جاء النص في هذا في أطرحيشي أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث الهريرة لعن صفوان بن أومية ولعن الحارث بن هشام ولعن سهير بن عمرو لعن ثلاثة بأعينه لعن الحارث سهير بن صفوان في صلاة الصبح فأذل الله القول ليس نكر من أمر شيء أو يسب عليه أو عذروه فانظلم فصاب الله عليه الجريح وأسلم الحال أسلم سوهي الأسلم صفوان أسلم إذا لا يجوز على ساتري أن ليه؟ لي لأن مقصده ذلك سد الباب سد الباب إذا الصواب عند آن العلم أن الكافر المعين لا يلعن وأن المسلم المعين من باب أولى لا يلعن الشاهد أن لعن المعين يختلف عن لعن الإيه؟ عن لعن النوعي فنلعن من لعن الله ورسوله فنقول من كتب الحق من يكتب الحق ويبث على الناس فإنهما العون ومن يتاجب بالربا ويتعامل به فإنهما العون ومن ومن هكذا ب أنه أي؟ أم إذا جمع عند واحد لا ما نسيش ليه؟ لأن لا بد في حال الإنجاز من توافق الشروط وانتفاء الموانع وتغرض القاعدة مهمة جدا من القواعد عند أهل العلم إن إحنا ما نرتب يعني عقاب إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع ثم نجري لعله يتخلف عن ذلك ما تخلف نعم لا لا لا يسكت في كتم الحق يعني مع القدره على بيانه وحدث الناس اليه لكن من سكت قد يسكت الإنسان عن الحق لخوف دراء اذا سكت لخوف دراء والحق بان بغيره يعني مثلا عندنا عشرون عالما ده ببينه وده ببينه ده ببينه وأنا مثلا في موضع معين مثلا يعني واحد من الناس عالم من العلماء في موضع معين سكت لما ضرور هل يلحقوا ذلك الاسم؟ لا ما يلحقوا ذلك فالمأن هذا لحاجة وأن الحق بان بغير، لكن لو ما يبيل الحق إلا على لسانه فلا يأخذ بالرسل بل يتعيذ عليه الأقض بالعزيمة إذا كان الحق ما يبيل إلا من جهته وإذا كان الناس يرتقبون قوله ذلك ما محمد رحمه الله تعالى كانت العزيمة في الحق هي دي ما ترقص أحمد لذلك الناس ينتظرون قول أحمد رحمه الله تعالى فلو كتم أحمد هذا هو كمان لا ضاع الحق بين الناس ولهذا أحمد اخر العظيم ولم يعطر به لكن لا في هذا كان الإنسان قد يكتب أشياء يكتب مصلحة كذلك قد يسقط الإنسان عندها بعض العلم مصلحة كما دور البخاري على ذلك وكما قال أبو هريرة حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي من علم. أما أحدهم تقبث السوء بين الناس وأما الآخر فلو بذل السوء هذا البلعوب فممكن الإنسان يدخل نوعا من العلم لحاجة لمصلح لمصلح أو لذرء مفتدة فلا يدخل الإنسان ولهذا ما ينبغي على الناس أن يشارعوا في الحكم على آل العلم إذا حصل منهم احيانا سقوط في بعض المتائم في بعض الأحوال أمام بعض الأشهار ما يلاب قد ينظر أو قد يكون عالما بأن المصلحة هو هذا الأمر الآن نعم ما احنا قلنا ما احنا الآن. إذا كان الحق لا يغرق وسقوطه هذا في لا الحق لا يتعين عليه أن إزاي؟ لا لا حسره وخطا نعم لا هو يشرع نعم وهذا فتح باب دائما من الله وتعالى لا يغلق الباب غلقا لا ينفتح وانما يفتح الباب بين الله شريمه هؤلاء القرى الا الذين تاب بعد القذف وكذا الا الذين تابوا في النفاق الا الذين تابوا واصلحوا غيره هذا فتح باب وهذا مسلك يستفيد منه الدعاء لما نيجي سنه موضوع الزنا والزيفه الشركه اللي كذا الكن نحن نبين الناس المحرمات لا بدنا لا نختم الخطبه ولا نختم الدرس الا ببيان الابواب التي بها يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم نقول ومع ذلك فمن تاب الله ورجع الله سبحانه وتعالى طاب الله عليه بل إن الله يبدل سيئاتي حسنا وأنت أيها المرتشئ أو أيها الغاصب للاموال كيف تتوب تتوب كذا وكذا وكذا وترجل الى إله يعني إيه تحناه الأبواب يعطي الحلول ما اطلع رص من المسجد أن داخل النار داخل النار حسن لا خلاص داخل النار داخل النار لا فالله أعيده طريق بإهد الأمل وبين له قصص السائبين اللي كنت تعني قصصا صحيحا من السنة بين له المرأة التي زنت الغامدية كيف أن الله ختم لها بهذه بالبشرى العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لقد تافت توبات الله ونزعت على آل المدينة الأكفاته تبين هذا وتوضح المرأة المخزونية التي فرقت وقطعت يدها كيف أنها كانت المرأة المصريحة تندم على طريقتها وتحمد الله على قطع يدها تبين هذا إذا ده مثلك إحنا نستفيد منه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نحن لا نسب الأبواب الناس. يعني نحذر ونبشر أيه. إلا الذين تابوا وتابوا وأطلحوا لذي تابوا وتكتوا هذا قد, لا قد يكون دليلا على عدم خط التوبه لكن الذي يتوب ويصلح هذا دليل على خطه في التوبه نعم والطرفه هذا الذي فلا يكفي طرف القبيح حتى يحصل فعله الحسن ما زي الحسن او الحسن اشعاري لما راجع اشعاري ايه اللي عمله راجع اشعاري وقعت بيه؟ لا راجع عليكم بقطع المنبر وبين لنا ما كان عليهم ضلال وقال أخرج لما كنت عليه كما أخرج من القميص هذا ثم خلع القميص يبقى ثاب وأحكى نحن نحن عناب أجباعه معاندون نحن طبعا ولا ذلك الله حتى يمكن ذلك ان هو الله محدود شوف خذها دقاء. توبه الله غير مشكوك عنه ليس لاحد أن يتدخل بين الله وخلقه بحيث عن عنه الله هو عليم كل شيء يشمل كل شيء يشمل كل شيء لو تاسف فرعون تاب الله عليه سبحانه وتعالى شوف ابو سفيان بعدما فعل ما فعل طالما قال اعله بل طالما قال لا العز ولا عز لكم تاب الله عليه نعم فمن ادى بسبب التوبه تاب الله عليهم لانهم توبه ليرجعوا على عباده بالعفو والصح بعد الذنب إلى ذلك بالاسلام والنعم بعد الزمن اذا وجهوا الرحيم لذلك اول موضوع ممكن نتكلم عنه في الدرس دي هو الشيء هو يعني ثم رحمهم من الله عليه الغيب الاول توفيق بتوفيق والثاني قبول يبقى التوفيق بالامرين دول ولهذا التوبة دليل رضا الله على عبده دليل رضا الله سبحانه على عبده أن ينفقها بالتوبة ولهذا أنه يبدأ الحاج يستدلل بالقول الله قد تاب الله على النبي والمواجرين والأمصار وستدلل بهذا على نوت الجيد لأن هذا ما يكون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عمل وقبله نعم وعندما أن تقرأ بمقارب القديم حتى المنت والمجرع إلى ربه والدوري ده الكافر إذا مات على كفره هذا مخلص في هذا مخلص في المجلس هذا مخلص في المعارض إنما العارضي إذا مات على مخطيطه هذا, هذا. هذا, هذا نقوله إيه تحت مشيئة الله يستخدم لأنه لنظر كفور بصف ثابداً صار بشعة جعليك المصر ثابداً جاء الثابتون لأن الحكم ضر مع عزته ودون المعدل ودفين في ذلك تيشل معدته أو في العزة والمعنية المتلازمة نعم يعني من ثبت لعنة في حقه واستمر ثبت الخلود في حقه ومن ثبت الخلود في حقي فليأنيه ثبت لعنته في حقي، فلو قم خالدين فيها رجع على لعنة ولا رجع على عذاب في لهم واحد هذا من لازم هذا وهذا من لازميه. ما؟ والله خص الله يضع عليهم دين شديد مستمش كلهم عذاب، يعني فلان أما بذ الحر شبيل. فامل ان يجي شويه هوى كده ولا ريح كده نفسه بيعطيك يعني تخفيفا لما انت تعيشه ايه او مثل الصور اللي اجات ومش عارف ايه وبيجل وبيشرب لكن امل ان ينجح ويتفوق ويحقق ما يريد ان يخفف عنه الم اللحظه الم اللحظه فلاح النهارده بتلاقي بيدفع غير النهارده بيدفع النموذج ده وكده وكده لكن الامر يعيش من على هذا من وتحصيل مثلا رزقة من هذه الأرض يخفف عنه الألم الحاصل الآخر الألم الحاصل الآخر يبقى النموس بيعمل كده ومش حاسس به بالك حاجة مش مشاكل ليه لأنه يتخيل تراثة أربعة أثنين مرزة يطلعونه ثلاث جنيه يجوز ولا يجوز البيت هذا يخفف عنه بيه. لكن انت رفض الوقت يقعد من غير حاجة. شك لي لألم فدون سبحانه لا يخطط عنهم العجاب ولا في أمل أسوأ أن يتطفف عنهم العجاب ولا هم ينظرون يمهلون بل ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها وما هم منها بقارجين إنكم ماكثون هذا يجعل حتى ولو بقى هؤلاء لو كان هؤلاء في النار لا يعذبون لكن على أمل أن يعذبوا العذاب المستمر لكانوا في عذاب وهم ينتظرهم فكيف أُوملوا يعذبون العذاب دائم كلما جندوا بدل لهم جند غيرها ليجروق العذاب بفُتَمَ عليهم ألوان العذاب كل يعني عذاب العذاب البدل الحاصل العذاب عذاب الحصرة إنه لن يخرجوا منها أبدا عذاب القطاع الأماني كل هذا أنواع من العذاب اجتمع عليه نشاء الله العافية نشاء الله العافية كانت الدنيا محل الإنظار ومحل الانهاء شوف كان فتح الله له مع كفركم وشرككم لو تبتم الآن صد عليه عليكم لو صاد الانسان قابل لأنه غرفه شوف سبحان الله يعني ما قال الله سبحانه وتعالى مثلا سنخبر كل واحد بعمله بعمره ولم تقبل التوبة مثلا بعد مثلا ثلاثين سنة أو أربعين سنة إنما التوبة قبل ما لم يغرق للعبد يعني لو أبو جهل قبل أن يموت بلحظه قال تبت إلى الله وأمنت به وأمنت برسوله فإنما لم اختلف أحد أبدا أن في الجنة كما قال النبي أبي يا عمي قل إلي الله قل ما أحقش لك بي عند الله وقل ومع كل هذا سبحان الله مع كل هذا وإخبار الله البشريات وإخبار الله هذا كذا وما ذلك وإن تفع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله ومن يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركوني بأقامة الحجة البيتالية وانقطعت المعبرة ولهذا الله تبارك وتعالى لا يأخم هؤلاء الكفار أبدا في الناس وخلدون فيها أبدا لا يقفضوا عنهم العباد مفيش حد يقول رحمة ربنا رحمة ربنا أصبح خاصة بأولياء خاصه باوليائه اما في الدنيا فكان الله يمهل ويعذر ويبين ويفتح الابواب ومع ذلك لما لم يستجيبوا خلاص في ما كان لهم رحمه الله ابدا قال تبارك وتعالى اخسئوا فيها ولا تسلمون خلاص ما في الا هذا ونادوا يا ملك ليقضي علينا رب قيل اجابهم بعد اربعين سنه انكم ماتتم انكم نافقون نعم واذا هو اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم يظنون تعالى وما اصنعوا الطائرين انهم اله واحد متوحد ممتلئ في ذاته وحسنته وسنته فليس له شريك في ذاته ولا سبي له ولا كفر ولا, ولا مثل ولا, ولا خير ولا خلق ولا مدبر إذا كان كذلك فهو أن يستحقون أن يؤذلها ويؤذلها في جميع المعنى الثلاث وأنه يوجد أحد من غضل لأنه الرحمن الرحيم من تصف باللحكة العظيمة التي لا وها ورحكته أحد وأنه كل شيء وعند كل شيء أنه يؤهد للمشرة أكثر الله هذا هو رحيم هذا في بالله يتضمن الإيمان بمعناه وبالاخر المصاتب عليه نعم فضحنا رحيم أن تصفل <سؤال> محمد العظمة بإمكاني ويسي ولا رفك فعله كل شيء وعند كل أي محمده وجدت الحق وبرط ومحمده حقوق الثلاء المعرومي ماباد ومحمده تفعلها كل مستمثل ومحمده عرضت عداله ونفسه بسوساتي وماباد كل ما يحتاجون يمثل من مصالح الدين ومجناء الإرسام المصري وإزال كتبه إذا علما أن باب الحبائي من الله وأحزاء أحدا من لا للأسفة والحالة علما أن الله هو يستحق الجميع الموحي وحفظ من المحبات والقوف وفضائي والتعطي والتوكل ومفضائي من الله عزيز لو يتغبر الخلق هذا ما صرف شيء غير لا حتى الأب لما يضح الإبه وياك الطعام يضع في فيه ويكون ابن أسيرا لوالده بهذا الطعام تباهي الطعام من عطاء من ألا تشكر من أنعم بهذا الطعام أصلا ألا تشكر من أنعم بهذا الشراب ألا تشكر من أنعم عليك بنعمة الأبوة وإيجاد الأب لك نعم وأنا من أب الله ونعمه حبازتي حبازتي الله ومطلوب ومطلوب هذا أظل الظلم سبحانه الله سنتوجه إلى قبول ما هو تنمجل المجدد حم السبيل هذا الأسد الشديد من طمف الله سبحانه وتعالى بصائره يزينون للناس هذا بل ويعتبرون أن من الحاجب هذا أنه متشدد حتى أصبح أصبح آه, أه, أه, أصبح آه السنة يخافون بطشة هؤلاء المتجع قبول الله حين تكلمون في أمر التوحيد يخافون بطشة ولا الله بذل يكفروا الناس ولا يؤرث مرجعهم ما يرونه عند قبر الولي سلالي وعند قبر الولي العلالي وعند قبر شدة ما يؤرث ماذا أجيعهم بل تسمعهم في محطة القرآن في أي كلمة اللي تيجي في بعد كمسية ولا كذا دائما آل البيت وخبلك والتقرب إلى آل البيت وكذا آل البيت ما معنى آل البيت يعني عندك هل تحبون آل البيت؟ اتبقوا آل البيت لا كنتم تحبون آل البيت لكنهم قصدون بهذا تزيين التقرب لآل البيت بالاستغاثة والنزل والصواصل والذفش ليش واحد عمرك سمعت كلمة كلمة واحدة في محط القرآن على طول في حياتك تبين ان هذا من أنواع الشرك الذي ينبغي أن أحضره هذا والنجل والذبح والاستغاقة يعني قطاع هذه الأعمال عند قبور الأولياء وعند قبور الصالحين وعند كده هل سمعت قط لدسم الرجل في مسجد لا يجوز لا يجوز من الذي قال يجوز حتى لو خلافنا في صحة الصلاة من مطلعين من اللي قال يجوز النص واضح هذا لكن ما تسمع مثل هذا الكلام لكن تسمع ايه اللي بيحرمه الصلاه بكذا اللي بيقولوا مش عارف ايه اللي بيكراه ال البيت ما الذي يكره البيت محبه ال البيت دين وايمان واحسان محبه ال البيت ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يبغض ال البيت إلا منافق لكن فرق بين محبتهم وعبادتهم بي. لكن ما ترك هذا الشيء ما تركناه نعم اذن من مع كل شيء كل شيء الله أكبر. في هذه الايه الإثمات وحسنية ظلم تحرم أقوى أن الظلم أصبح كما قال العدد من كل وجه والرفض الكامل من كل وجه نعم هذه في هذه الآية في هذه الآية الإثمات وحسنية على ذلك والمتابة وحمده التي من ناشى وجود جميع نعم جميع جميع نقص هذا بريد إجمالي على وحدة بيته ثم أكبر أجلة المحطبية الفرق بين الرحمن والرحيم هذا في الرحيم فالرحمن والسعال دال على الرحمه الواسعه والرحيم دال على الرحلة الواصلة لهذا كان فالصفة المعقوذة من الرحمن صفة ذاتية ومن الرحيم صفة فعيلية نعم ما نعم لا النعم هذه أعيان منفصلة ما لا الله ما يصب بهذه النعم الله يصب به نعم نعم. No. ثم بكرت فيها تفسيرية القطار إن الذي تشفي في التحديثين أياماً متاع الناس الله من الزمان في الله بعد من كل وتعالى أن في هذه المقرب قضى العظيمة آيات الثلاثة على رحلانية المال وإبارياته عظيم سلطاني ورحمتي وزائل السساري ولا منها أن الغوم يعطيون مجموعة عظيمة ونحن فيما يقولها الثلاثة فعلى عَلَى من الله على عقدي من في أرض السببات يفتناعيها وإستفاعيها وإفكاريها ونقاليها أما جاء الله فيها في الشمس والأملي في وفي الأرض المماركة الخطي يمجم بطراره عليها والإدفاعه بما عليها والأزباط ما يكون ذلك عن فواضي لا يتعالي بالطرق والتنمير وفي هذه القضاة العديثة ذاتي وحكمته التي بها أفضلها ونخسفتها ونظرها وعلم, وعلم ورحمته التي بها أود على أولها من منشاء طفل وصالحهم وضرورة المحاجدين وفي ذلك قبطلين على كفاهيه والاستحفاظه أيضاً في أبادة الانتراضي في طفل تدري والضيام بشؤون أباد وفي ذلك الليل والناش ومتعاق الزواج كنت اعطيكم عن إذا اذا ذات في والطول والتصف والتصف والتصف والتصف من النصوص التي بهم نظام وجميعنا على وجه التفصيل للاشجان والاشكاوى والنوع ومعيش عن ذلك ففصولك في الهدفهم ومصاريخ يجبني آدم وحيوانا وحيوانات وحيوانات وجميعنا لا على الأبطاء من أشخاص هذا من الأعظم من على قدرته سبحانه وراضي بالخلق اختلاف الليل والنهار طولا منتصرا وبرودة وحرارة وغير ذلك وظلمه وإضاءة من يقدر على هذا؟ يعني حد يقدر أن يؤخر النهار لحظة وحدة أو يأخر الليل أصبق من يعجز لحظة وحدة خلق كلهم يعجزون دي بس فقط كفيلة بإثباك وحدانية الرب سبحانه وتعالى لو كان يعجزين لهذا قال طبعثة تعالى قل أرأيتم إن جاء الله عليكم أن الليلة سرمت قل أرأيتم إن الله عليكم أن ماذا سرمت إله وقيمة من إله وغير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه حما لو هذا مسدل من يقدر ان ياتي لو جعل الليل مسدل من يقدر ياتي النهار هذا وليد الطبيعه الطبيعه هكذا. الطبيعه طبيعه هذا الطبيعه من الذي خلق الطبيعه من الذي خلق الطبيعة هذا ام الطبيعة خلقت بهذا لا تنزل المطر في هذا الوقت ولا لا في هذا الوقت وتأتي تاتي في هذا الوقت و بالمطر في الصيف وتأتي تاتي الشمس والحر في الشتاء نعم. ولهذا لهذا قلنا يعني العلماء يستدلون بدليل التخصيص في هذا على اثبات الاراده التي سبحانه و حتى و يبقى بنقول لك ان نسلم على اثبات الاراده وصفه الإرادة لله سبحانه وتعالى بدليل التخصيص يعني ايه بدليل التخصيص يعني تخص هذا ان الليل بالظلام خص النهار بالاضاء خص بكده دي هذا التخصيص هذا لا يكون الا باراده الا باراده يسمونه دليل التخصيص دليل التخصيص هذا او الدليل الذي استدل به على إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى إثبات الإرادة من الصفات السبع دليل التخصيص دليل التخصيص هذا أيضا دليل على وحدانية البالد سبحانه وتعالى من يقدر على ان يحرك شيئا من هذه السماء بس بص للسماء ينقلت إليك البصر الصاسي أنه حسيس يدل على عظمة البالد وعلى انتراض سبحانه وتعالى بهذا الخلق إذا أثبتت انتراضا بالخلق فعلنا تشاكس تشاكت منتراض من فالامران متلازمان انفراد بالخلق يبقى انفراد بالعباد ليه تبصر ولهذا يتبين لك فعلا جحود الكافر وعناد الكافر لأن الله تبارك وتعالى ما اقام حجته بالايات الشرعيه فقط بل بالشرعيه والكونيات كما قال العربي في ابسط صوره بما, بما ليس ايه ولا حديثا قال البعره تدل على البعيد والسير يدل على المسير معروف شوف بعر يبقى كان هنا بعيد تشوف اثر سير يبقى كان حد مشني معروف فسماء ذات امراض وارض ذات زجاج وبحار ذات عمان الا يدل ذلك على الرصيف الخبير دي ليست ايه ولا حديث انما هي الفطره إذا كل بينها وبين ما خلقت او المصوعة عليكم هذا بالعقل نعم على أرض الأرض من أشجار ورابط كل ذلك من تضامن والتذكير والمسخير الثاني والأرجاء قول وتعرض عن الضربيين من الجزائر في ذلك أعطاقوا بمصادتي العلمي والحلمتي وعظمتي والسعتي وطفئ الشامل والمصويري والتذكيري الذي تحوى وحيث مع مصادته من المجد أن يؤذن ويُعبد ويُفضل المحبة والمراضي الخوف الأسعي في جون جفت والمراضي نعم وفي الخلق كبيرة جدا جفت في البحش و... ويالسفر والمراضي والأخذ لأن الله أقول لكذا وصمعتنا فأنا اضطرون إلى الآيات التاريخيات والطالجيات لما أقضرون معكم ومن أصبار فباً يعني من سمعتنا ايوه هدايه الله انت مش أذكى من الاوائل الطائرات وهذه المراتب التي يهيئ الله لها الناس بما يناسب حياته في كل عام حياتنا اليوم ما عادش تنفع على الابل وبس ولا البواخر فقط فساكد ان الله يلهم عباده سبحانه وتعالى ويشكل له من الموادي ما يسمعون به ما تستقيم ايه حاتم ده من من الربيه العامه من المنظوميه العامة التي تقضي تقتضي التدبير والتصريف في الشحون الكوني بما يلائم نتف كل بما لا يتنسخ كل عصر وليه ده بقى عندنا حاجات مثلا حياه ما تستقيمش ده غير ما فيش موجود قبل كده كان الناس قبل كده كانت حاتم من غيرها ازاي لأن حاتم تحتاجوا إلى مكان عندهم فقط كلما يتسع الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى بنو على عباده بما يحتاجون. يعني هذا إحنا نشيل طبعاً منعيش من غير من كهرباً، ولا منعيش من غير سلاسل اليوتي، ولا منعثرت عند النساء نار دا لو لو عندهم زوجته هت على نافخة الباب. الهدم زي ما أمها كانت بتفتح تجيب تشرب بيجي تحط طول النهار لا يمكن أقولها النهار. هن... الناس رتبوا شروطا في الزواج يقولك عايز جوز بنتي اه من ضمن القايمه خادمه طب بنت مش هتطب طب طب شوف النهارده اما ال... ال... الكهرباء تقطع عندك يوم ولا اتنين ايه اللي بيحصل النهارده المصانع دي كلها توقف يبقى مصانع لاعش مصانع عمت وراعد مصانع حديد وراعد مصانع اكس اذا وقفت الكهرباء, فكلفة الكهرباء طب كلفه كشفله الكهرباء ايامها طب ومخاليش يبني ويشغل انسان بكلمك فإنتبههم عشان بعض الناس ممكن يقول فلاك هذا من خط بقى من إيجاد الإنسان والإنسان والإنسان الإنسان بما ألهمه الله بما ألهمه الله عشان تحصل عمارة الكول وعمارة الكل بهذه الأشياء فهذا من تدبير الله العام ومن ربوبيه الله العامه لخلقه انه يوجد لهم مثل هذه الأمور ويخلق ما نتعلم ثم صدقوا لابا المحر العطيب رياحة التي من الذي تقوم من أما ولهذا تيجي قرر في على ولهذا البحر يا اسطى لما تتوقف البحر كده يمين ميه شمالك ميه وراك ميه قدامك مية وكل البضايع البشر دول على حته, حتة خشه واخد بالك تستشح فعلا ونهاده إذا فرطرت الأموات ضم كل شيء إلا إياه على طول ما في البقى. يا يوهبال يالات ياباد ويح ما فيش خلاص ما ننفعش البداء هنا اختصاصه مش منه اختصاص على طول وده السبب في إسلام عسلمة عسلمة لما حصلت بقى. الناس قالوا يا الله لا آخرات الله اللي قادر ينقذني هنا وكذا أنا اعبده في البر الزكان هو اللي بي في البحث هل أعبده في البحث؟ أما الناس قال النار المحاكم المعينة على حديث الرحام من الملك فالأي الأمور خطر اكتبا فالاستقرنا بالعادية غيرت أخلق الطائف العجم الذي طارشت المقص أمي إلاعي فلا هو لا ثم نقل طلب ربه ونصره ونحسنا نمائشا من حديثه محمد صلى الله عليه وسلم، ورحب ولا من أي شيء. سبحان شوف في أجمع، ف... الله أكبر. شوف. أول ما بينزل ولد يبقى أنت وامه ما نش أدريه تقوم بشؤونه. الولد عايز الولد بمقرس، الولد بيع، الولد بيصول. الولد اثنين في خدمته مش قادلين. في خدمة المشهرية ويوم أن كان في بطن امه لا أنت ولا الام في مع انه فين بقى فين يعني فتحة في البطن وتجيبها وقت ولا فتحة ولكن حي الله له سبحانه وتعالى مسكنه الخاص ومعيشته الخاص ما عندش قم في لا بيجي لهم في ولا سخونية ولا عنده امساك ولا عنده سال والرواد بيعسل ولا جواد مش عارف إيه ولكن الحياة منتظمه غايه الانتظار وينمو بنمو معين فشيء هي او ما ينفل فينا بقى بقى الله يعينك الله يعينك يتبايع لك عجزك وفقرك وقدرة رب سبحانه وتعالى لو شاء أن يوجد هذا الأوجدة الله الله معه مغاية لا ادري والله كل انا له مخوف وشاء وجميع الله والله ما ادري الله حق عبادته والله ما عبدنا حق عبادته والله, والله ما عبدنا ربنا حق عبادته ونحن نتناول بس طعام الفطور ولا شوف قدام قدام كثير اصناف ولا كونه واحد حتى وانت تستشعر الفقر يعني لو لم يرزق الله بهذا منين هتجيب؟ منين هتجيب؟ يعني خبز ولا فول ولا طعمية ولا عسل ولا جبنة ولا مية ولا ثم إذا أكلت وشربت فأنت مستقرب افتقاراً آخر إلى الإخفارات لو خبث في بطنك وتعطلت كل الالات كيف تنع ساعات تجيب لواحد مريض ما لذ وطبع من الطعام لك انسان لما تجيب الطعام انا استفهم حينما يحصل مثلا عدم قيام ادواتك هذه ببعض مهمتها مهم تشعر بالم استيضاك وتشعر بالم خاص تثبت نفسك عن كل حاجه لكن ثم الانسان عما يأكل, يأكل, يأكل, ياكل ويخرج ولا ويخرج ويخرج يأتو ويخفج ويأتو الله تبارك وتعال بنعمة التي أنعم بها على العدل لو كانت كل نعمة من هذه النعم لها مقابل متنم اكفع شخصة من سنة النهارة عشان تجيبها تخمس سترغزة سترغزة سترغزة بتبسع وبقى حم شمت كبير الناس عايشها عشان مرغزة بإعجزة اكفع كمال العز اكفع كمال مش بقى اللي تجيبها ترغزة لا اكتمل النعمة وإلا ما أخرجنا لك القمح ولا لبثنا لك زرعا هتجيبني مين ادفع ثمن الماء ادفع ثمن الكذب ادفع ثمن العرق ادفع ثمن الهضم ادفع ثمن الإخراج ادفع ثمن البصر السمع الشم الذوق واللسان ادفع ثمن اللثه حين تجامع امراتك ان ادفع ثمن الولد حين تنعم فيه بين يديك ادفع الثمن هذا شفت بقى كيف نحن فعلا سبحان الله نجحك وحق ربنا سبحانه وما عبدنا حق عبادته وإن لو عبدنا وحق عبادته ولن نعبد عبد الحق عبدته العبودية الكامل نفسه يحتاجه إلى نعمة لأن الله رضينا منا اليسير وإن لو أنت فاعبد مقابل النعم لا يمكن هتقول افضل أفضل من يوم موليس الى أنا موت ما فيش ولا جزء من النعم لكن ايضا كوني لا نظم لك العبوديه وخففها عنك صل خمس مرات لما ننعم عليك بمال كثير ابقى وسط ربع العشر ولا الخمس ولا نصف العشر ولا كذا وابقى كل شهر كل سنه شهر وابقى إن ان استطعت مره في العمر ولو سبحت وذكرت وكذا بارك تؤجى على ذلك كذا نفس العبوذية تحتاج العبوذية نفس الدلالة على المذي ده الحق لله اللي الله يرضاه بل ويشكره لك ويأذرك عليه ويتيبك عليه ده تحتاج عبوذية تانية ده جميع ما تحتاج شكر تانية ده أقول له إني الحمد لله وأعترف بها باطنة وأتحدث بها ظاهران يبقى ده أداء الشكر كأنه النعم دي كلها ما الحمد لله خلاص يبقى انا شكر إذا اذا القلب واللسان والعمل يبقى كذا توافق كده, كده شكر وحمدت الله سبحانه وتعالى هذه نفسها تتحول الى عبوديه الايه اخرى معه. ولهذا فعله لم يدخل احد الجنه بعمله قال ولا انصر رسول قال ولا أنا انا ايه انا اسرك اصلا لان النعمة حقي حق اعظم نعم مرعانات مدى الله من السماء ومن الله من السحاد أحياناً أرضى بعض من الذهاب والذهاب الواضح وظهرت الذهاب لا ينحشون بهم هذه السنة لك على الضوء التي من ذلك أخراجهم من أرشاء ومحمدهم ورقصهم جائباتهم ويأني بمصادتهم وشدة استقرارهم وظهراتهم وظهراتهم من فما يوجد ذلك أن يكون وضع مجلوب وإنهم فالإنسان ذلك لديهم على أسئة إطارة من في <تصفيق> العملين وكذلك في الأرض بسوء الثلاثة أي في أبطار من دوائل المتنويات وهو تفيدهم على قدرتهم ومعظمتهم وحد أدياتهم وسلطانهم عظيم فقرأ للأرض يستشعرون بنا بجميع مدور الاتجاه فجدنا لا في وشعور من الجرس ومنها ما يركبونه ومنها ما هو سعيد في مصالح المحواثات ومنها ما يعتبر بدي ومعبنه بس من كل ذاتك فإنه سبحانه هو مقاعدم بأصلاقين بس متكثر فمن الذات بدي في الأرضيين على الله المسكورة ومحظم المستقصة والمستع الأعلى وفي مصري في أهدي ما لذبت محارساً وجنوماً وشمالاً ذلك طارات في السحاب وطارات تعليق بالبيدر في الطريق وطاراتك وطيروه وطاراته طارت وبتصير طاره وطاراته والمضحكه كانت طاره بتوصل بالاحداث اللي يلي طاراتها كانت بتصلي والله وتصبح الأذان والأشجار والحبوب والنار إلا عظيم من حبيب رحيق وتصبح لذلك إن مستحب لكل لون من خضرة وحمرة وبياض وفي وبيضاء السحاب بين وبيضاء وبيضاء على وبيضاء وبيضاء وبيضاء الماء الكثير وبيضاء وبيضاء الى وبيضاء وبيضاء وبيضاء وبيضاء وبيضاء وبيضاء وبيضاء وبيضاء وبيضاء على وبيضاء وبيضاء وبيضاء وبيضاء إذا هات الحقوم كروضه وسره عنهم فمن جلوه واشفه ولوشه فصرموا بذلك المعصم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح جناحي فليتك تنقض بذلك انيه المنكر باسمه من <سؤال> الله سبحانه وتعالى على على الله يعني في الله. يعني التركيز على المعاني يعني اللي الله أكبر. يعيش العباد بنيعه الوجدي سبحانه ويعصون الله بها. ما في أحد عصى الله إلا بنيع من يعني. ما في عصيان إلا بنعم الله عزوجل. اللي بيزجي هذا بما أنعم الله عليه الشهر. هذا لو كان النيل ولا مقطوع الذكر هذا ما ما ما ما, ما, ما والمرأة الفجرة بجمال أعطف الله اياها وبحص منظر وهي لنكرت طبيعه الماء ادهى اليها احد بنعم السرخاء وتعالى بنعم الانسان بيعقد النعم ايه اللي بيعقد النعم الفرد واللي بيعقد النعم البصر واللي بيعقد النعم السمع واللي بيعقد النعم السمع واللي بيعقد النعم بالبصر واللي بيعقد النعم الاتزان ما في معصيه الا بنعم سبحان الله ولهذا الفجره القائمه عليك من نفسك من نفسك في تستخيل ذلك مثلا لما قلت مثلا ما والله بمكان أعلى لما تجيك مثلا ما جنيه قال دي. هديه دي. لا أريد منك شيئا يعني قرض هذا سبق بس هذا بيئة العيال اوعد ديب بيئة معاصية من المعاصر. فإذا بمعصر؟ بمعصر من يبقى انت وبالتالي لو منعك عنك ما كنت ظلمة لكن الله يحسن ويصبر نبارزه بالمعاصي بالمعاصي التي من, بنعم من نعم بنعم النعم ومع ذلك يحضر ربنا سبحانه وتعالى ويصبح الله أكبر معنا والله في علم جذلك الحق انا قل قد الحفظ من حق واننا صحائف ايات وكتب للآيات الله الله اشترك كلام, شكت كلام جدا ونصحايف وآيات وكتب دلال كسلام هذه الآيات الكونية صحايف كل هذه الآيات وكتب العالي ما شاء الله على أخبره الزمرة النفسية ومحزنياته ومحزنياته ومحزنياته ومحزنياته وصوله من اليوم وانها وأنها قصد راضي وقصدها تكريور وأنه مصره العالم والأمورية ومصره لها فتعلن أن العالم الرجل والسفلية كله يليه مفضلون وليه صامدون وأنه غريب بثناس عن جنيه محزن فلا من الله ولا رغبة رغبة نعم